اي واحده اخت من المغرب تقول احسن الله اليكم امراه ترفع صوتها على زوجها ولا تجيد التعامل التعامل معه فما نصيحتكم لها بارك الله فيكم طيب أقول لهذه لوقت ولغيرها من الأخوات اتقين الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الزوج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الزوجة جنة المرأة أو نارها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزوجة جنة المرأة أو نارها لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة أذات بعل أنت قالت نعم هل أنت ذات زوج قالت نعم قال فكيف أنت له كيف أنت له قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه ما آلوه إلا ما عجزت عنه يعني لا أقصر فيه إلا فيما أعجز عن فعله فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك وهنا انا أريد التنبيه على مسألة في هذا الحديث تغفل عنها كثير من النساء النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة انظري أين أنت منه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنظر إلى مكانها من زوجها أمرها أن تنظر إلى مكانها من زوجها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى ما عليه من العمل أوضح المسألة أكثر كثير من النساء تظن أنها لو فعلت ما تظنه صالحا فإن ذلك يكفي وهذا الحديث يبين أن المرأة عليها أن تنظر إلى ما يريده الزوج لا إلى ما تريده هي وما يرغب فيه الزوج لا إلى ما ترغب فيه هي وإلى ما يحبه الزوج لا إلى ما تحبه هي فمثلاً تقول أنا أفعل له كذا وكذا وكذا وأعامله بكذا وأفعل له كذا وكذا وكذا ولكنه مع ذلك وبرغم ذلك لا يعجبه شيء والسؤال هنا هل أنت تفعلين ما يريده هو او تفعلين ما تريدينه أنت؟ فإذا سئلت ماذا يريد وقول يريد كذا وكذا وكذا فتذكر الأمور التي يريدها الزوج ولماذا لا تفعلينها تقول أنا أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا ونعل هذه العشرة أشياء او العشرين شيء التي تفعلينها لو تركتيها وفعلت الشيء أو الشيئين الذين يريد يريدوهما الزوج كان في ذلك خير كثير وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك فتعلقت المسألة بكون, بكون الرجل جنة للمرأة او نارا لها أن يكون سببا في دخولها الجنة أو سببا في دخولها النار تعلق الأمر بماذا بمكانها من زوجها بمكانها من زوجها فالمسألة راجعة إلى التعامل مع الزوج بما يريده الزوج مما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يكون معارضا للشرع الامر الثاني وهي وصية لجميع النساء هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال الولود الودود العؤود الولود يعني التي تكثر من الولادة الودود أي التي تتحبب إلى زوجها ذات مودة العؤود ما هي العؤود فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال التي إذا غضبت جاءت وفي رواية إذا ظلمت وفي رواية إذا ظلمت وفي رواية إذا ظلمت, رواية إذا ظلمت, رواية إذا ظلمت أو ظلمت جاءت فوضعت يدها في يد زوجها فقالت قالت والله لا أذوق غضبا حتى ترضاه هذا هذا الحديث يبين مساله اخرى واعذروني على الاطاله فان هذه مسائل يحتاج اليها كثير من الناس يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا أخبركم من نسائكم من أهل الجنة أي أن الذي يحصل في هذا الحديث لأن الأفعال هي سبب لدخول المرأة إلى الجنة قال الولود الع... الودود العؤود فهي ذات ولد وهي ودود صاحبة تودد إلى الزوج فهذا حال نساء أهل الجنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تقتدي بنساء أهل الجنة لأن تكون ودودا فعباراتها لطيفة وكلامها جميل تستخدم أطيب العبارات وأجملها وألطفها في تعاملها مع الزوج ولا تستخدم الألفاظ السيئة أو القبيحة أو المعاملة القبيحة أو الأفعال القبيحة السيئة فإن ذلك ينافي كونها ودودا وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عؤود من العودة فهي إذا فعلت ما يغذب الزوج تعود مباشرة والرواية الأخرى عند ابن ماجة التي إذا ظلمت أو ظلمت ويثبتها شيخ الألباني رحمه الله التي إذا ظلمت أو ظلمت فسواء كانت مظلومة أو ظالمة ماذا تفعل جاءت فوضعت يدها في يد زوجها وقالت والله لا أذوق همضا حتى ترضى وهذا يفيد مسأله وهي أن الأصل في النساء أنهن صاحبات عاطفة وعاطفتهن أكبر من عاطفة الرجل فتعاملهن في هذا الجانب أفضل من تعامل الرجل فهن صاحبات تودد إلى الزوج وعودة إلى الزوج إذا حصل منهن ما يكره الزوج وهو ما يسمى الآن للصلاح الحادث بالتأنث والتأنث مطلوب والتغنج والتكسر للزوج هذا مطلوب وأن تكون المرأة في كامل أنوثتها فإنها إذا خالفت ذلك ورفعت صوتها نازعت الرجل في قوامته وكان فيها خصلة من خصال الرجال وكان فيها خصلة من خصال الرجال الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض المساله التي تنيها ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده وانظر إلى هذا القسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا ترضي امرأة ربها قال والذي نفس بيده لا ترضي امرأة ربها حتى ترضي زوجها يقول نبي صلى الله عليه وسلم أولاء المعرضة لا ليس هكذا الحديث نعم ليس هكذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدي نعم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله فإذا أدت حق الزوج كاملا فعند ذلك تكون قد أرضت الله سبحانه وتعالى وإذا أدت حق الزوج ناقصا فإنها تكون لم ترضي الله سبحانه وتعالى فرجعت المسألة في إرضاء الله سبحانه وتعالى إلى إرضاء, إلى إرضاء الزوج فالمسألة خطيرة فالمسألة خطيرة المساله التي تليها ولعل يختم بها هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده ما تودا اثنان فيفرق بينهما الا بذنب يدره احدهما نفس بيده ما تودا اثنان فيفرق بينهما الا بذنب يدره احدهما يعني ما تحاب ثم يتفرقان الا بسبب ذنب يوجد في هذا البيت إما أن يصدر هذا الذنب من الزوج وإما أن يصدر هذا الذنب من الزوجة وهذا أيضا حتى ليس خاصا بالزوج والزوجة بل هذا ينصرف حتى إلى التفرق بين الأصحاب وغير ذلك ذلك الله سبحانه وتعالى يقول أن الخلاء يوم إذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يقول نبي صلى الله والذي نفس بيده مات وعدثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يذيبه أحدهما وهذا يفيدك فائدتين الفائدة الأولى هو في أن كل بيت فيه معاصي يعني أنه بيت فيه مشاكل البيت الذي فيه معاصي هو بيت فيه مشاكل. تذكر هذه المسألة واجعلها قاعده في حياتك الزوجية ذا كان بعض السلف يقول والله اني لا ارى اثر معصيتي في, في دابتي وفي مراتي يقول بعض السلف والله اني لا ارى اثر معصيتي في داب في, في دابتي وفي خلق امراهي فهكذا كانوا يحسبون رحمه الله تعالى هذه المسألة فيقول أحدهم فإذا أطعت الله سخر لدابة وامرأتين سخر لي دابتي وامرأتي فذلك أثر المعصية فالمعصي لها شؤم ومن شؤمها أنها تفرق بين المتحابين وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا مثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به يعني تركوا شيء مما أمر الله سبحانه وتعالى به ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا مثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فصارت بينهم العداوه والبغضاء بسبب ماذا بسبب نسيانهم لما ذكر به أي تركهم لما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وهذا في تحذير لهذه الأمة أن تسلك سبيل, سبيل النصارى في هذه الآية هنا الله سبحانه وتعالى يجعل الاختلاف بين الاثنين وبين الناس وبين الأقوام بسبب بعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى فذلك الوصية هنا أن يحرص كل من الزوجين على اختيار صاحب الدين فإن فيه صلاحا للدين والدنيا الله أعلم يقول سأل من تونس يقول لدينا مريض ونصحوه بلحم الثعبان ولحم القنفذ ونصحوه بلحم الثعبان ولحم القنفذ فما حكم أكلهما فأما ما يتعلق بالثعبان فلا يجوز أكله الثعبان يحوم أكله وداخل في ذوات الأنياب وأما القنفل فمختلف فيه بين العلماء مختلف فيه بين العلماء فمن جعله من الحشرات حرم أكله ومن جعله من الحيوانات أطاه على الأصل فهو جواز وأكل الحيوانات فالأظهر والله أعلم أنه ليس هناك دليل على حرمة أكل القنفل وأما الثعبان فلا يجوز أكله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمة فيما حرم عليها طيب. وقت من المغرب تقول شيخنا حسنا وعليكم امراه في نهايه حيضتها وبعد القدره والصفره حصل لها جفوف وبعده نزل ماء ثقيل يشبه القصه لكنه متسخ فهل تعتمد على الجفوف في طهرها ام في طهرها ام انها تنتظر القصه وجزاكم الله خيرا طبعا هذه المساله مبنيه على هل الاصل هو الجفاف جفاف الدم او الاصل هو خروج القصة البيضاء كما في حديث عائشه رضي الله عنها عند مالك وغير والأظهر والله أعلم أن الجفوفة هو الأصل حصول الجفاف هو الأصل وخروج القصة البيضاء هو مؤكد لهذا الأصل وما حصل قبل الآخر فهو الذي يعتد به ما حصل منهما قبل الآخر فهو الذي يعتد به إن جاءت القصة البيضاء وجاء بعدها شيء من الدم الذي هو فيه نوع كدرة أو صفرة فاعتبر بالقصة البيضاء وغالبا لا يخرج بعد القصة البيضاء شيء من الكدرة والصفرة الله أعلم وقت من تونس تقول شيخنا أحسن الله إليكم هل النوم الخفيف يبطل الوضوء النوم الخفيف او بعبارة أصح وأدق نقول النوم الذي يشعر معه الإنسان بما هو حوله هذا لا يبطل الوضوء وأما النوم الذي لا يشعر معه الإنسان بما يحصل حوله فهذا هو الذي يبطل فقد جاء في صحيح مسلم الحديث اصله في البخاري لكن زيادة عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات في عند في بيت خالتي ميمونه رضي الله عنها أنه صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغفي في الصلاة رضي الله عنه يغفي إغفاء في الصلاة وأكمل صلاته رضي الله عنه وأرضاه فهذا النوم الخفيف لا يبطل الوضوء وأما النوم الذي لا يشعر معه الإنسان بما يحصل حوله فهذا يبطل الوضوء وفيه حديث العين وكاء السهل أسه فإذا لامت العينان استطلق الوكاء او كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي سأل من تونس يقول شيخا أحسن فالفاضل أحسن الله إليكم ما حكم قول يا حنان يا منان أما لفظة يا حنان فهذه في النفس منها شيء وأما يا منان فإما يكون المراد فيها طبعا في النفس منها شيء في لببة حنان أقصد من جهة الاستعمال وإطلاق اللفظ على الله سبحانه وتعالى جهة الإخبار وإلا فهو ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى لا الحنان ولا المنان ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى لكن أنا أتكلم فقط عن إطلاق اللفظ على الله سبحانه وتعالى في النفس منها شيء وأما المنان طبعا لا شك أنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى لكن أن ينادى الله سبحانه وتعالى به لا بأس أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى به لا باس فهذا يدخل في باب الاخبار لا في باب التسمية وكما هو معلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء عند أهل السنة هذا السؤال طويل ارجو الله يحفظك يعني هذا السؤال يعني تراجع عنه لاحقا الله يحفظك سؤال ائت من بريطانيا السؤال هذا مرة معنا في الدرس الماضي بارك الله فيك ليس الدرس الأمس درس الأسبوع الماضي أحد الماضي ترجعون إليه وفي سؤال الأخ أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء ترجع إليه ان شاء الله ذكرنا أن هذا لا يلزم أن من قاله يكون من الحدادين ينظر في مراده التأمين الصحي محرب في السؤال الأختي من ليبيا تقول أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم التأمين الصحي وأنا طبيبة في مصحة والمصحة تسحب من مرتبي تأمين تأمينا صحيا كل شهر التأمين الصحي محرم ومدامت هذه الشركة تسحب من المرتب مبلغا للتأمين الصحي فلك أن تعالجي بقدر ما دفعت لأن هذا حق لك أخذ منك بغير اراده من مال التامين بقدر ما اخذوا منك فقط ولا تزيد على ذلك والله اعلم طيب اكمل لي بيقول جزاك الله خيرا شيخنا رجل لديه محل تجاري وهو لم يزكي على هذا المحل عن هذا المحل والحمد لله تاب وأراد أن يزكي فكيف تكون زكاة عن خمسة سنين هل بجرد ما لديه من بضاعه ويخرج المال من رأس المال او ماذا الذي على هذا الأخ يخرج زكاة هذه الخمس سنين ويحسب او يقدر في كل عن كل سنة يقدر عن كل سنة المال الذي كان في تلك السنة تقريبا اقدر بضاعتي في تلك السنه بانها كذا وكذا واقدرها في السنه الثانيه انها كذا والثالثه كذا فتقدر بارك المال في تلك السنة لا تقدر المال الان لان قد يكون المال اكثر من مما هو عليه الان وقد يكون اقل فتقدر المال تقريبا في ذلك الزمان فإن تعسر عليك تعسر عليك الأمر فأمامك أحد أمرين إما أن تخرج عن المال الذي لديك الآن عن خمس سنين أو أن أيضا تأخذ متوسط لما تقدره لي عن تلك السنين الخمس الله أعلم جزاكم الله خيرا كنت اتبع شرح الدرس او شرح الدرس واقرا من كتاب يضم عدة متون للعقيده والفائده الاولى التي قرات فانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمة يخرجها من وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل تقول عندي في الكتاب مكتوب هكذا فانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمه يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل ما الفرق بين العبارتين ها فلا بد هكذا فلا بد في في العباره له خطا اذا كانت فلا هكذا كما نقلتي هذا خطا هذا خطأ بل العبارة صحيحه فلا يعذر بالجهل من عباره فلا بد هذا تحريف او تصحيح او خطا من او تحريف متقصد وغير متقصد عموما هو تحريف لكلام المصنف رحمه الله تعالى خطا فلا يعذر بالجهل هذه العباره صحيحه طيب نقف هنا أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا إنه سبحانه وتعالى جواد كيم والله أعلى وعالم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين